بسم الله. قال رحمه الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أُوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين يردوكم يصيروكم بعد إيمانكم كافرين على من يقول أن رد تأتي مع نصارى فيكون على هذا القول كافرين خبرها يردوكم كافرين وصيروكم كافرين بعدما أنتم عليه من الإيمان والإسلام والإيقان والاعتقاد الصحيح فإن أهل, الكف... أهل الكتاب لا يقر لهم قرارا كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم حتى يبعدوا أهل الإيمان عن الإيمان ولن ترضى عنك اليهود وللنصارى حتى تتبع ملتهم ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم فهذا سعيهم الحديث وهذه بغيتهم ومقصودهم وغايتهم ومرادهم أنهم يجعلون أهل الإيمان على عليه من الكفران على ما عليه الكتاب من الكفران والثبات من الله جل وعلا فأطاعهم كثير من الناس وصاروا علمانيين وصاروا اشتراكيين بل تنصر بعضهم تنصر بعض أهل الإسلام ذهوا إلى تلك البلاد وتنصروا كثير منهم قليل الذين أطاعوهم بل ربما كانت بعض البقاع على الخير وعلى الإسلام ورجعت على الدبور العياذ بالله فكم من أماكن كانت على الإسلام في تلك البلاد في تلك البلاد فتحها أهل الإسلام وبدلوا جهودا عظيما في فتحها وإدخال الإسلام فيها ورجعت ما كانت عليه قبل الفتح إنما كانت عليه قبل الفتح فسقطت بأيدي الكافرين فكفر كثير من أهلهم من كان آباؤهم عن الإسلام وأجدادهم عن الإسلام وهذا تحذير من الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يطيعوا الكافرين إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين ثم قال بعد ذلك فكيف تكفرون عاتبهم وكيف تكفرون وأنتم تتلع عليكم آيات فهذا عجب أن الشخص يقفر وينحرف بعد أن عرف آيات الله سبحانه وتعالى وعرف الحق فهذا أمر يتعجن منه الحاصل هذا سعيهم وهذا تحذير الله سبحانه وتعالى من سعيهم للمؤمنين قال رحمه الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب قال زيد بن أسلم وهذا مرسل زيد بن أسلم ما قنيته؟ نعم مختلفون قنية أحسنها. وعبد الله قنوة سامة. نعم له ثلاثة من الولد سامة عبد الرحمن ما حالهم؟ كلهم ضعفاء. أحسنته أمثلهم عبد الله. وهو مولى من موالي فمن الذي كان يجلس له من أهل البيت يستمع منه وعوتب فيه من الذي كان يجلس له, له زين العابدين حسندة كان يحضر مجلس زيد من أسنان وزيد مولى من موالي كما تعلمون وكان ذلك الرجل الصالح الذي من آل بيت النبوة يحضر مجلس زيد وعوتب في ذلك قالوا تجلس لهذا قال إنما يجلس المرء حيث يستفيد صحيح هذا كلام جميل أن قالب العلم يجلس حيث يستفيد ويستفيد من أهل الاستفادة ومن أهل الخير ومن أهل المنهج السديد يستفيد من أهل المنهج السديد وليس مع كلام زين العابدين رحمه الله أنه يجلس إلى كل من هب ودب وإن كان من أهل الأهواء عنده اللغة أو عنده المواريث أو عنده أصول وتجلس له تستدل مثل هذا إنما يجلس المرحل في السفيد ويجلس لزيد بن أسلم رجل صالح رجل عالم من علماء المسلمين زكاه علماء الأمة فلم يجلس المبتدع حتى تستدل بهذا الكلام العام وإنما عتب فيه باعتبرنا مولى من واني لا أنه مبتدع من المبتدع فنعم إنما يجلس الرجل حيث يستفيد إن هذا الأمر الدين فلينظر أحدكم عن من يأخذ دينه فأنت لا من المبتدع دينا فكيف تقول إنما يجلس المرأة حيث يستفيد ما استفيد منه استفيد منه, منه العادة بلا من ضلالا وانحرافا بعيدا فهذا ما لك هذا عليك فالمبتدع ما استفاد منه استفد منه, منه شيئا في فنون اللغة أو في علم أو في الأصول فإنه يسلب عليك منهجك واستقامتك وتصير منحرفا عن المنهج السديد قال زيد بن أسلم إن شاسا ابن قيس اليهودي وكان شيخا عظيما الكفري شديد الطعن على المسلمين مر على نفل من الأوس والخزرج في مجلس جمعهم يتحدثون في مجلس جمعهم يتحدثون عادتهم فغاضه ما رأى من ألفتهم وصلاح ذات بينهم في الإسلام بعد الذي كان بينهم في الجاهلية من العداوة قال قد اجتمع ملأ بني قيلة ومن من سبون إلى أمهم كلهم من سبون إلى قيلة الأم تجمعهم لذلك كما جاء في حديث سلمان المشهور أن بني قيلة أو يعني استنكر عليهم اجتماعهم فقد اجتمع بني قيلة إلى ذلك الرجل في حديث سلمان معناه فنسبهم إلى أمهم وكأنهم يجدون الاحتقار بهذا قال قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذا البلاد لا والله ما لنا معهم إذا اجتمعوا بها من قرار وهذا الذي أخذه الأتباع عن الأسلاف من اليهود أخزاهم الله فإنهم يحرصون على تفريق المسلمين ولا تجتمع لهم كلمة فإنهم إذا اجتمعوا مال اليهود قرار لن اليهود غير اليهود من الفجرة لهم قرار إذا اجتمع أهل الإسلام وصاروا على ود ومحبة ومآم فإنه لا يهدى لهم قرار حتى يفرط جمع المسلمين فإنهم يعلمون يقينا أنه إذا اجتمع المسلمون وصارت كلمتهم واحدة فإنه ليس لهم قرار في البلاد ولا يهدؤن أبدا سأنهم سيتجهون إليهم بدل ما يشغل بعضهم ببعض سيتجهون إليهم ويكون المرمى واحد والسهام كذلك ترمى إلى مرمى واحد لكن مع افتراقهم كل واحد يشغل بالآخر كل واحد يشغل بالآخر فهذا أخذه الأتباع عن الأسلاف ما لنا معهم إذا اجتمعوا بها من قرار هذا هو الواقع أنهم لن تكون لهم قرار إذا اجتمع أهل الإسلام لأنه معداء الله والله أمر بإجهاد عدائهم حتى يعطوا الجزية إما أن يسلموا أو يعطوا الجزية عن وهم صاغرون فهذا نعم هذا هو الواقع وهذه الحقيقة إلا أن يسلموا أو يسالموا فهذا شيء آخر أما يقول لهم قرار ويعيشوا في قمأنان وفي هدوء وراحة وراحت بال وهم على الكفر وعلى المكر بأهل الإسلام هذا ما لهم قرار فيه ولا يجوز جزء يقر أهل الكفر على كفرهم قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله هكذا يقول الله سبحانه وتعالى وجودهم على مهم عليه فتنة وشرك في الأرض ونابد من خمس معالم الشرك وإظهار معالم التوحيد فهذا هو الذي يعتقدونه أن أهل الإسلام إذا اشتبعوا معنى أنهم ما لهم قرار في الأرض تلابد من تفريق جمعهم وشملهم هذه سياسة خبيثة فرق تسد هذه سياسة خبيثة سياسة تفرق تسد استعملها أعداء الله مع أهل الإسلام قال قد اجتمع ملو بني قيلة بهذا البلاد لا والله ما لنا معهم إذا اجتمعوا بها من قرار ما هي من من قرار هه زائد وميعرب قرار مين يعرب قرار إذا كانت زائده هه مبتدا مؤخر وعين الخبر لنا نعم لنا جار ومجرور خبر مقدم وقرار هو تدا مؤخر اصله قرار وهذه من زائده ما لنا قرار إذا اجتمعوا بها هذا الأصل حصل تقديم تأخير واعتراض قال لا والله ما لنا معهم إذا اجتمعوا بها من قرار فأمر شابا من اليهود كان معه فقال اعمد إليهم واجلس معهم ثم ذكرهم يوم بعاث حصلت مقتل بينهم في ذلك اليوم كانوا يتمثلون به حصل شر عظيم بين الأوس والخزرج في يوم بعاث هذا. سُفِتَ فيه جمع كثيرة وقتل سراتهم. وكأن هذا توطئ لتمكين النبي عليه الصلاة والسلام. فإن وجود السرات ربما يحصل في اعتراض على الخير. لأنه ما يحبون أن تذهب يذهب ملكهم ورئاستهم. يبقى لهم الملك ولو يذهب من يذهب. فكأن الله سبحانه وتعالى مهد لتمكين الدين في المدينة. وحصل بينهم وقتنا وذهب سراتهم كثير من سراتهم ومن يعظمونهم ذهبوا في حروب تلك فجاء رسول الله وقد مهدت الأمور مهدت الأمور وبقي من بقي من أهل الخير من, من يقبل الخير وبقي ذلك الشقيق أضرابه فأعرض عن الخير من سرات أولئك عبد الله من سلول فلعله كان تمهيدا لتثبيت الدعوة في البلاد تلك والغالب يا أخوان على أصحاب السلطة وأصحاب الملك والرئاسات ما ما يقبلون عن الحق وما يقبلون عن خير هذا هو الغالب فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك, ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك تبعك إلا الذين هم أرادلنا باديا رأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظل لكم هذه مقول قولت أصحاب نوح لنوح أننا ما نراك تبعك لا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أن أؤمنوا كما آمن السفهاء أنا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون غالبا يصدهم عن الاستقامة وعن الخير ملكهم وما يرون من المنازلتهم فيها قال رحمه الله ولا وليس ببعيد عن كلم قصته رقلة فقال اعمد إليهم واجلس معهم ثم ذكرهم يوم بعاث وما كان قبله وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار ذكرهم الأشعار التي تقاولوا فيها هذا يهجو هذا وهذا يهجو هذا وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار وكان بعاث يوما اقتتلت فيه الأوس مع الخزرج وكان الضفر فيه للأوس عن الخزرج ففعل وتكلم وتكلم القوم عند ذلك فتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين على الركبي أوس ابن طبطي أحد بني حارثة من الأوس وجبال بن صخر أحد بني سنمة من الخزرج فتقاول ثم قال أحدهم لصاحبه إن شئتم والله ردتها الآن جدعا لا حول نغتن مننا إن الشيطان أيسى أن يعبد في جزيرة عرب ولكن بالتحريش بينكم الشيطان وعوان الشيطان قد يأسوا من أن يرجع الناس على الكفر بالله أجمعون يجتمعون على الكفر بالله لا تزال طائفة على الحق ظاهرين فالظهور حاصل والتوحيد الحمد لله له ظهور ووضوح وله دعاته فقد يئس الشيطان من هذا الباب أن يرجع الناس على الكفر وعلى الشرك بالله هذا ما منه وهذا ظن ابنس وفعلا اجتماع الأمة على هذا هذا نعم في محل لكن أنه لا يوجد شرك في الجزيرة هذا غير صحيح هذا غير صحيح فنزال من هو والعياذ بالله يندد ويخدش بتوحيده هذا حاصل الواقع يعني يكذب من يقول أن الحديث المقصود به أن شرك الجزيرة في العرب خلاص امتحى ولن يعود أبدا لا أولا هذا ظن من الشيطان وظن الشيطان قد يصدق وقد يخذب يعني وقد يخذب ظنه قد يحصل هذا الظن وقد لا يحصل وقد لا يحصل ثم إن صنيم في الظن فهذا ظن من حيث الاجتماع أنه لا يجتمع على التوحيد أبدا لا يجتمعون على على قص على الشرك البتة تجتمع الأمة كلها على الشرك هذا بعيد جدا فهذا الحديث ما فيه دلالة الصوفية أنه لا يوجد شرف في جزيرة العرب. إن شيطان قد ييس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش منه. فممكن أن يحمل ييس أن يعبد على ما كان يعبده أولئك. يعبدونه عبادا له يصرفونها له. يصرفون عبادا له هذا ييس منه. ويحمل على أنه هذا ظن من إبليس. يأس داخل داخل إبليس لما رأى التوحيد انتشر. فدخله يأس. خلاص جانب هذا ما يريده مع وجود الصحابة وجود أولئك أهل التوحيد هذا خلاص ما يطمع فيه لكن طمع في شيء آخر التحريش طمع في شيء آخر هو التحريش وربما يجعلهم يقتتلون فيما بينهم أما أنهم يجتمعون على عبادة غير الله سبحانه هذا قد يئس لهم الشيطان ثم هذا في أولئك الرجال لما شاهد التوحيد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيقن يقينا أنه هؤلاء ما يرجع للشرك بدن وفعلاً ما يرجع للشرك تفضل. أما من تأخر العياذ بالله فهو يتلاعب بهم بكل سهولة. يتلاعب بهم بكل سهولات. من تأخر من الصوفية ومن الرافضة ومن غيرهم من الجهال. لكن رأى ذاك المجتمع خلاص قد ابتعدوا عن عن الشرك وتغلغل التوحيد في قلوبهم فيايس منهم من هذا الحيثية. وسلك مثلاً آخر عياذ بالله هو مثلاً التحريش. قال. وكان أبوعة يوما اقتتلت به الأوس مع الخزرج وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج ففعل وتكلم فتكلم القوم عند ذلك فتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين على الركبي أو بن قبقي أحد من حارثة من الأوس وجبار ابن صخر أحد بني سلم من الخزرج فتقاولا ثم قال أحدهم لصاحبه إن شئتم والله أردتها الآن جلعا وغضب الفريقان جميعا وقال قد فعلنا السلاح السلاح موعدكم الظاهرة وهي حرة فخرجوا إليها لا أحاول السلاح السلاح عندكم مكان هذا الحرة حرة المدينة واصطفوا للقتال ومنها العلم أن يحسنه في الشواهد هذا الأثر هذا الحديد يحسنه بشاهد ومرسل له بعض الطرق حسنه بها وقال قد فعلنا السلاح السلاح موعدكم الظاهرة وهي حرة فخرجوا إليها وانضمت الأوس والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها بالجاهنية فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم في من معه من المهاجرين حتى جاءهم فقال هذا الواجب على الدعاة الله سبحانه وتعالى إذا رأوا شيء من الثائرة أنهم يهدي الناس يخرج إليهم إذا طنبا منهم هذا لا حصلت بعض الأمور بعض الشر من القبائل وكادوا أن يقتلو فيخرج إليهم ما في مانع يخرج إليهم العلم يخرج عليهم إليهم منهم طلاب العلم ويهدئونهم ويصرحون بينهم ولا ينحاز لأحد بعضهم ربما ينحاز لقبيلةه والعياد بالله يكون القتال خلاص قد صطف الفريقان القتال وهو تجد تأخذ الحمير طالب علم وداعي إلى الله سبحانه وتعالى فإن حاز بدل ما يهدئ هؤلاء الجهال فإذا به يثير فتنة ويشعل نارها ويضرم نارها وهذا يدل على جهل عنده وأنه ما عمل بعلمه وما عمل بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يهدئ إذا حصلت التائرة هدأ من يعذرني في هذا الرجل من يعذرني فيه فقال أنا بعض الصحابة يا رسول الله أضرب عنوقة إن كان منا ضربنا عنوقة وإن كان كذلك من إخواننا الأوس فثار الحيان وكانوا يقتتلون فخرج رسول الله يهدئهم حتى هدأوا حتى هدأوا حصل شر ويحصل شر وهو سهل عليهم مساكين وهذا مع الطلاب العلم ربما ينحاز ينحاز تأخذ حمية الجاهلية وهذا لا يجوز الأرض بما فيها تذهب إن كان هناك أرض يقتتلون عليها تذهب بما فيها ولا تتلوث بشيء من الدماء المحرمة لنعراك الجاهليه كن بعيدا ولو عابوا عليك أنك جبان والله إن الجبن هنا خير لك من الإقدام هذا ليس بجبن لكن في زعمهم أنه جبن هذا خير لك أنهم يعيبونك بأنك جبان ولا تقحم نفسك في القتال وفي أمور الجاهلية عياذ بالله أمور مقتبسة ما هي واضحة وليس جنية وانت تدخل نفسك فيها وتكون تقاتل تحت رائع عمية فهذا رسول الله هذه سيرته فدعي إلى ذلك فخرج بنغه هذا الأمر فخرج بنفسه يهدئ فخرج إليه في من معه من المهاجرين حتى جاءهم فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر المسلمين أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم هذا ثابت أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهريكم بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام وهكذا يذكرهم, يذكرهم يقول لهم هذه لا يجوز هذه من أمور الجاهلية وأنتم على خير وعلى صلاح وعلى صلاة وعلى صيام وعلى عبادة وعلى دين واحد وعلى الإسلام فما يليق بكم أنكم تقتلوا فيما بينكم يذكرهم بالله جل وعلا وبما هم فيه من الخير ولا يذكر الأمور الماضي الشرور التي بينهم وإنما يذكرهم بالخير الذي هم فيه ويقبح الأمور التي كانت بينهم وحصل بها شر يقبحهم بل كيف كان كنتم في إيش من بلاء العيادة بالله فنعم الله عليكم بالخير الآن واجتمعت كلمتكم إلى أخذ ذلك حتى يهدأ الناس قال وأنا بين أظهريكم بعد إذا كرمكم الله بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية وألف بينكم ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا الله الله فعرف القوم من يعرض الله الله آه. نريد نحويا صغيرا من هو نحو صغير أنت نابا سفتك أنت عند خير عم سعيد أنت نحو كبير ولا صغير نص بنص يلا هات أفعل لفعل إذا نصف بنص أنت ما أقول <تسجيل> <تسجيل> حتى يتبه نصف ونصف الثاني ما يتبه <تسجيل> من هو النصف الثاني هذا أنت نصف الثاني تكمل أخاك آه آشي عندما من, من هو النصف الثاني المحمد وعضده عندك عطير آه آتي يا أخي آتي آشي ها آه آتت يا محمد تقو الله تقو الله الله والثاني توكيد حسنة. تقو الله ذكرهم بتقو الله سبحانه وتعالى من يحفظ بيت الحريري الله الله عباد الله بيت الحريري في المنحمر معكم من هذا الباب وهذا يسمى في النحو هذا الباب باب الإغراء أحسن ذا وهنا التحذير سير, سير تحذير لكن هنا الذي يظهر حتى ممكن يحمل على الإغراء يذكرهم بأمر جيد وهو تقوى الله سبحانه وتعالى ويحذرهم من شر وخلاف تقوى الله فالإغراه الحث على أمر محمود ليفعله المخاطب هذا الإغراء والتحذير التحذير من أمر مذموم ليشتنيبه المخاطب قال رحمه الله وقطع, بكم وقطع به عنكم أمرا جاهلية وألف بينكم ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا الله الله فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان أي والله ما أقبح نزغات الشيطان فعرف كل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم فهذا نزغة من نزغة الشيطان تحريش فيما بين الصالحين لذلك أنبغي الشخص أن يلزم القول الجيد وإذا رأى هناك عبارات وألفاظ نادية يبتع من هذا المجلس إذا رأى أنه قد حصل خروج عن اللائق يبتعد حتى لا تحصل مهاترات ومضاربات بين الأحبة أسلم لا أنه يأخذ نفسه يمشي هذا أفضل لبدل ما يتهاتر مع أخيه منه كلمة ومنه أخرى أحسن يقول السلام عليكم يذهب وهذا في خير قال فعرف القوم أن نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا وعانق بعضهم بعضا ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية ما أعظم هذا يا أخواني حتى قال جابر ما رأيت يوما أقبح ولا أوحش أولا ولا أحسن آخرا من ذلك اليوم. الأجمل ما رأيت يوما أقبح ولا أوحش أولا ولا أحسن آخرا من ذلك اليوم. أوله فيه من القبح ما فيه، هذا في أوله وفيه من الوحش ما فيه، الظلمة ما فيه، وآخره وآخره ما أجمله في معانقه وفيه صلح ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى فقال هذه المقول ما رأنت يوما أغبح وأوحش أولا وأحسن آخرا من ذلك اليوم فهل يحسن بعض أهل العلم هذا الأثر إلى هنا فقال حد جاء معظم حمله على جماعة المصلين أو جميع المصلين نعم نعرف هذا لكن كان مقصر ليس المقصود هذا وأما حديث المسعود لا, ي... لا تشمع حديث مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن فالمقصود به أيضا هذا الباب ما رآه المسلمون الذين هم عن استقامة وليس كل المسلمين وإنما ما رآه المسلمون هنا ألا العهد من أهل الإستقام وأهل الصلاح وإلا قد يرى بعض أهل الإسلام الشرك حسن والبدع حسنة حسن من السنة هناك أجوبة أخرى أيضا للشيخ حبيضه الله في إشبه الرسالة يقول لك رهر عن جفري أو شيء ذكروا يعني ثلاثة أجوباء نحو هذا فيما ذكرنا نقنع غيرهم استفيدا من غيره حفظه الله قال هل هذا العتاب لزيد العابدين صحيح على أنه جانس الزيد بن أسلم لا مو صحيح مو في محله عتاب ليس في محله وقد عوتي بقين زين بنحو هذا العكاد عوتي به حكيم بن حزام لماذا يجلسنا ذلك الفتى الخزرجي يعنونه معادا رضي الله تعالى عنه حكيم رجل كبير في السن رجل كبير في السن قال إنما منعنا الكبر أي إنما معنا حرمنا العلم بسبب الكبر الذي عندنا ما منعنا إلا الكبر كان يجلس لي فتى خزرج يحكي من الحسام أدرك الجاهلية أدرك, الجاهلي أدرك الإسلام وهو كبير في السن كبير في السن كان رسول الله زميله, زميله قبل إسلامه وله علاقة به ويحبه وما أسلمه إلا متأخر مع ذلك ما أسلم رضي الله تعالى عنه إلا متأخر هو رجل كبير في السن كان يحضر لي معاد بن جبل معاد صغير فتى صغير وعوت بليش تجلس هذا الفتى الخزرج الصغير قال ما منعنا إلا الكبر والشخص يجلس يا أخوان حيث السفيد سواء كان المفيد صغيرا أو كبيرا يجنس حيث يستفيد من هذا فقال جنس عبد الرحمن بن عوف بن عباس جلس عبد الرحمن بن عوف وهم العشرة وأكبر من ابن عباس جلس ابن عباس يقرئه القرآن قال كنت أقرئ القرآن جماعة ومنهم عبد الرحمن بن عوف يقرأ عند ابن عباس عباس صغير وعبد الرحمن معلوم كبير في السن ومن الذي قال لأن أسأل أبا عاصم وابن داود أو لأن أسأل أحمد بن حنبل أحب إلي من أن أسأل أبا عاصم وابن داود؟ من هذا القائل؟ فإن العلم ليس بالسن. لا نسأل أحمد بن حنبل أحب إلي من نسأل أبا عاصم وابن داود. فإن العلم ليس بالسن. ها؟ من؟ علي بن مدين أحسنها. علي بن المديني. فإن العلم ليس بالسن. ولا كذلك أيضا بما تعلمونه من أنه من قبيلة فلان بالجاه والنسب. علمه بالجاه له بالنسب. وإنما العلم فضل الله يتيه من يشاء فإن موسى رحل إلى الخضر وهو أفضل من الخضر ولا شك في ذلك أنه أفضل من الخضر إله إلا الله سبحانه وتعالى الله